Thank mm -hmm. you. حبيبي وانت تعرف قد ايه مقدر غلاك يا حبيبي كلها من غيرك انت من روحي وحياتي انت ايام اللي جاية وذكرياتي انت عندي اغلى من روحي وحياتي انت ايام اللي جاية وذكرياتي ادي حبيتك ولسا احبك انت يا حبيبي قلبي يا عاشق قلبك ده انت جالي عليا زي الضي عيني ده Hei rel كلها og som helned har pr fungtet افضل لي يا حبيبي احكيه لك وكلام الحب كل قلته لك افضل <تصفيق> لي يا حبيبي احكيه لك وكلام الحب كل قلته لك كل يوم بيعدي روح اكتر كل وردة بتذبل وانت اما بتذبلش ده انت غالي زي طيب منها شوية ذا حياتي كلها من غير كنت تسوي يا حبيبي يا حبيبي فيك يا واللي جاي اه يا خوفي اه يا خوفي يكون حاضر وانت بعد ما ودني حبك الهنى والتي افرحي تبدل بعد ما عودني حبك الهنى دنت غالي علي سيطي اعني زي ضي عني وغل منها شوية دا حياتي كلها من غيرك انت تسوي يا حبيبي